وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 ثم لا ينصرون. وضربت عليهم الذلة أينما تكفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وباء بولب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألين يكفئكم أيمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا متى تقول من فرهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف، بخمسة آلاف من الملائكة مسويين. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَاء لَكُمْ وَلِتَضْمَعَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْضَى طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ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 فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء واللراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 أَفَإِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فما كان لِنَفْسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ زبيون كَثِيرٌ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 إذ تسعدون ولا تلون على أحد من رسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 وَلَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَاءِ اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَا شَاهَدُوا مِنْ ذَنبٍ فإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إيَانصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَإِيَّاهُزُو الْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَقُل وَمَن يَقُلُّ يَأْتِ بِمَا وَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم تُعفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّلَالَ اللَّهِ كَمَا بَعَأَ أَبِسَ خَضْمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم نُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَدِفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذِ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أعلم بما يكتمون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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وما نقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبد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 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الدنيا إلا متاع الغروب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 مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرء والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثبابا من عند الله والله عنده حسن السباب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 فآتُ اليَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَشَبَّثُوا بِالْخَبِيثِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا ضاب لكم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ذَلِكَ ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن ضبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فلا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلوا النكاح فإن أن استمن منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أُولُو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية وضعافا خافوا عليهم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 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلَكُمُ الرَّبعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُصِينَ بِهَا أُوْدِيٌّ وَلَهُنَّ الرَّبعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مِنْكُمْ وَلَدٌ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 فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أبدين غير ملار وصية من الله والله عليم حليم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 فَإِنَّ تَبَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْلَظُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَبَابًا الرَّحِيمًا إِنَّمَا التَّبَابَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه بينهن وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواٰ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمْ مُسْتَبْدَالًا لِّزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجِهِ ۚ آتِيتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 إنه كان فاحشة ومقطة وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أر الله مِنَ أخواتكم من الرّاضعة وأمهات نساءكم ربايكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن